لا اله الا الله بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين امنوا يا قوم اتبعوا نهديكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع يا الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجازى إلا مثلها من عمل سيئة وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنَّ ذكر أَوْ أُنْتَى وهو مؤمن, وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُعْزَقُونَ فِيهَا فَأُولَئِكَ فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعون لي إلى النار تدعون لي بالله وأشرك به ما ليس لي علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني لي إليه ليس له دعوة في الدنيا لا جرم أن ما تدعونني لي إليه ليس له له دعمة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأنما ردنا والله حسيات ما مكذب وحاق بان في دعى Yeah. <laughs> فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول للذين استكبروا إنا كنا لكم تبع فهل أئتم مجنونا؟ I'm لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد